سورة النحل وينبتون صح, صح يدعونها صم وفي شورك يا الخلف في الهمزها ومن قبل فيهم يكسر النون نافع عن يا توفهم لحمزا توصينا سم كاملا يهدي بضم وفتحه وخاطيب ترى وشا ولد خير في كلا ورا مفرطون يكسر الضاد يا المؤناس للبصر من قبل تقبلا وحق وصحاب ضم نسقيكم معل لشبه خاطب يجحدونا معللا وضعنيكم اسكانه ضائع ونجزينا الذين النون دعين ولما ذكرت عنهن الصلخ فاش يا اهو عنه على سوا شامموا اكسر فتن لهم في ضيق معنا ندخل لا